والمنخنقة والموكودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذبح علَنُ صب وما ذبح علَنُ صب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً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 إذا آتينتمه أجرهم محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنوبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنئا قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله الله خبير بما تعملون ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبو بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكرون عمت الله عليكم إذ هم قوم أي يبسطو إذ هم قوم أي يبسطو إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لَئِنْ أَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرْتُمُ اللَّهَ وأقرتُم الله قرضا حسنا لئو كفيرا عنكم لئو كفيرا عنكم سيئاتكم ولا أدخِلَنكم تجري من تحتها الأنهار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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرٌ مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ, نور وَكِتَابٌ مُّبِينٌ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 قل فمن يملك لنا الله شيئا إن أراد أيهلك المسيح إن أراد أيهلك المسيح ابن مريم وأم وأمّه, وأمه وما في الأرض جميعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما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 يا اهلن الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ وَأَتَكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قُومَ دُخُلُ الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدَبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن دخلها وإن لن دخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخلوا ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلك قال لا أقتلك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصت إلي يدك لتقط لي ما أنا بباسيتي أد إليك لأقط أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين. إني تبوء بإثم وإثمك فتكون فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتله أخيه فقتله فقتله فاصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا، فبعث الله غرابين يبحثوا في الأرض ليوريه كيف يواري، ليوريه كيف يواري سوءا أخي.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 كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَانَا سَجَّيْنَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بعد ذلك، بعد ذلك في الأرض لمسرِفون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون.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 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه ومثله معه ليَفْتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ليَفْتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من لهم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب ولهم عذاب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ فَتَّاحٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَى إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك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 للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهادا فلا تخشون الناس وخشون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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين أَهْلُ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ وَمَن لَمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 ما يريد الله ان يصيبهم فعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وانك كثير من الناس ل افا حكم الجاهلية يبغون افا حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما ومن احسن من الله حكما لقوم ينقنون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 فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عنده أَوْ أَمْرٍ مِنْ عنده فيصبحوا على ما سر في أنفسهم، فيصبحوا على ما سر في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهدة إيمانهم إنهم لمعكم.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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون وَلَا يخافون لو متلا ذَلِكَ ذلك فضل الله يأتيهم عيشان والله واسع علي إنما وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء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 قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا هل تنقون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليه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 من لعنه الله من لعنه الله ملعنه الله وغضب عليه وغضب عليه وجعل منه هم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا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 يُسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصحت لبقس ما كانوا يعملون لبقس ما كانوا يعملون لولا والأحبار عن أولهن عن طولهم الإثم وأكلهم السحت لبقس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مظلول وقالت اليهود يد الله مغلول أيديهم غلّت أيديهم غلّت أيديهم بما قالوا غلّت أيديهم بما قالوا بل يداهما بصوتا هم مبسوطة ولا يزيدن كثير منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العدا بينهم العداوة إلى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين